بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوط وتكون الجبال كالعهن أَمَّا من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا من قفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية